عن البخارية ومسلم وهذا الحديث سبق ان تناولنا ما يتعلق به في مجالس وخلاصة ما جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اناطى حكم الاسلامي خينا نطق بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله من قالها يعصم دمه وماله لكنه يطالب ببقيه اركان الاسلام في قام بها واداها فهذا من الادله على استقرار الايمان في نفسه وعلى انه دخل في اركان الاسلام وعلى انه اصبح من المسلمين لكنه لو امتنع عن اداء هذه الاركان فان امتناعه يهدر دمه لانه بامتناعه دل على انه نقض ما في نفسه من أركان الإسلام وكذلك مما تناوله المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع مسألة الصلاة وأداء الصلاة إقامة الصلاة وأن من جحد إقامة الصلاة يخرج عن الملة وهذا بإجماع أهل العلم لكن من ترك الصلاة تهاونا فإن ما عليه أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه أنه يقتل كفرا وأما الجمهور فيرون أنه يستوجب الحد إذا لم يتب يعني يستوجب القتل حدا إذا لم يتوب وإذا لم يقم الصلاة فإن تاب وأقام الصلاة فهو من أهل الإيمان وأما الزكاة فهي ايضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في من تركها اذا لم يكن ذلك جحودا اما من تركها جاحدا لها مدعيا انها ليست بواجبة فهذا يخرج عن الملة لقيام الادلة الكثيرة على اثبات وجود الزكاة في من تجب عليه واما من تركها على سبيل التهاون فذعب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقتل والجمهور على أنه يحمل ويجبر على دفعها وأنها تركها لغير جحود لا يخرجه من الملة وهكذا بالنسبة للصوم فإن الجمهور على أن من ترك الصيام تهاونا لا يقتل وهكذا الحج لعدم ورود النص في ذلك كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكنا فيما استعرضناه في الدروس الماضية وقفنا عند قوله إلا بحقها أو بقوله إلا بحق الإسلام يعني أن الإنسان يعصم ماله ودمه فيما اذا نطق بالشهادتين واقام اركان الاسلام لكنه اذا وقع منه ما يهدر دمه فان ذلك يبيح هدر دمه ويبيح اخذ ماله وقد جاء في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الافعال تهدر دم المسلم وان كان دمه محرما تبيحه وتحله ومن هذه الافعال كما جاء زنا بعد احصان وارتداد ان يرتد الانسان بعد ان يدخل في الاسلام أو أن يقتل نفسا بغير حق فإن هذه الأمور الثلاثة تبيح دمه بعد أن كان محرما وتحله بعد أن كان محرما ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة فهذه ثلاثة اسباب توجب وتبيح حرمة الانسان بعد الانسان إحصانه بالاسلام وهو ما كنا وقفنا في الدرس الماضي عنده حيث تناول الامام ابن رجب رحمه الله هذه المسألة بشيء من التفصيل فقال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا بحقها قال وفي رواية إلا بحق الإسلام فقد سبق أن ابا بكر رضي الله تعالى عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة واعتبرها من الحقوق التي لو تركها الإنسان تبيح دمه ولذلك أباح دم مانعي الزكاة وقاتلهم رضوان الله عليه وقد اقره الصحابة رضوان الله عليه على فعله حيث ناقشه عمر رضي الله تعالى عنه في أول الامر ثم سلم له بصحة ما ذهب إليه رضي الله عنه ووافقه على ذلك ولهذا قال رضي الله تعالى عنه فما كان من امر ان شرح الله صدري ك... لما شرح الله له صدر ابي بكر رضي الله عنه او نحو ذلك وايده في قتاله مانعي الزكاة مع ان مانعي الزكاة منهم من جحدها بالكلية ومنهم من لم يجحدها وانما توقف عن دفعها حتى يرى ما الذي ينكشف, عليه ينكشف عنه الأمر لأن معظم الناس قد ارتدوا بل إن منهم كما نقلت كتب التاريخ والحديث أن منهم من جمع أموال الزكاة وهم بإرسالها إلى أبي بكر رضي الله عنه لكنهم لما لم يبعثوا بها اعدهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن منع الزكاة ولهذا قاتله وأبو بكر رضي الله تعالى عنه احتج على عمر رضي الله عنه بهذه العبارة لما قال له إلا بحقها قال ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويفهم من هذا أن من ترك ركما من أركان الإسلام يستوجب القتل لأنه ترك حقا من حقوق الاسلام وهكذا من ارتكب الحدود التي توجب القتلى فانه اذا ارتكبها يستحل بارتكابه دمه لانه ترك حقا من حقوق الاسلام حيث ان الاسلام فرض الاسلام هذه الحدود وأوجب على من ارتكب شيئا منها أن يهدر دمه أو يهدر ماله. ولهذا قال قد سبق أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج فعل الصيام يعني من اهل العلم من راى ان من ترك الصيام يقتل لكن ليس هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم حيث لم يرد النص فيه وربما يحمل هذا على من جحد الصيام لا من تهاون في ترك الصيام واما الحج فقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي رضي الله تعالى عنه انهما سئل عن من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله لكنه لم يحج فعمر رضي الله عنه اخبر عنه هم ان يكتب للولاة لينظروا في من ملك زادا وراحلة ولم يحج ان يضربوا عليهم الجزيه وقال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ويروى عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء مصرانيا الا ان الجمهور حملوا هذا على المبالغه لان الحج على كما هو معلوم اختلف أهل العلم هل هو مفروض على الفور أو هو مفروض على التراخي ومن قال بأنه مفروض على التراخي لا يلزم الحاج بالحج إلا إذا يعني أحس بدنو أجله وكان مستطيعا على أداء الحج ولذلك أوجب أهل العلم أن من مات ولم يحج يحج عنه وليه او يخرج من ماله ما يحج به عنه ولم يحكم بكفره ولم يخرجوه من الملة هذا ما يتعلق بالحج نعم ما نسامع تقول ايه ايه لان هذا تهاون في دفع الزكاة ولم يجحدها ولذلك لما جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه وهكذا ردها في حقه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وقبلها عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا محمول على التهاون لا على الجحود قال ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات يعني من الحدود وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري أما الطبراني ففي المعجم وابن جرير في تفسيره بالحديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها يعني لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل قيل وما حقها قال زنا بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس فيقتل بها وهذا التفسير او هذه الاشياء البيان الذي جاء تفصيل هذه الاشياء التي تبيح الدم بعد تحريمه الظاهر انها من تفسير انس رضي الله تعالى عنه فهي مدرجة في الحديث وليست من قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا اللفظ، وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقت الإشارة إليه ويقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم يعني لا يحل دم الشخص ما دام موصوفا بأنه مسلم وقد دخل في الإسلام إلا إذا وقعت منه إحدى ثلاث فهذه الثلاث هي التي بينها أنس رضي الله تعالى عنه في تفسيره وفي هذا الحديث قال ولعل آخره من قول أنس يعني هو موقوف وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله يعني أن هذا الحديث كله من كلام أنس لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما جاء ما قاله انس فيكون انس رضي الله عنه قد بدا بذكر المرفوع ثم بين ما جاء مجملا في المرفوع وهو قوله الا بحقها فبين ان من حقوق اباحه دم المسلم وقوعه في هذه المحظورات وارتكابه هذه الحدود حد القتل وحد الزنا بعد الإحصان وحد الردة فإنها تبيح دم المسلم قال ويشهد لهذا أي لما ورد عن أنس ما في الصحيحين يعني في صحيحين البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال وسيئة الكلام على هذا الحديث مستوفى لأنه أحد الحديث الأربعين وخصه المؤلف بالذكر في حديث معين سيتولى الكلام عليه إن شاء الله قال سيأتي هذا الحديث أو الكلام على هذا الحديث مستوفا عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله إن شاء الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل يعني ان الشهادتين يعني النطق بالشهادتين مع ايقام الصلاة وايتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وما له في الدنيا الا ان يأتي ما يبيح دمه كما هو معروف من امر الحدود فإنها تبيح دمه لانه ارتكب وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى فاستوجب القتله فيما يتعلق بالنسبة للزنا لانه هذا حق لله جل وعلا وهكذا فيما اذا ارتدى ان لم يتوب اما اذا تاب ورجى وتاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن توبته ورجوعه يقبل منه وهذه المسألة عرض لها الإمام ابن رجب رحمه الله مسألة الزنديق إذا تاب أن أقبل منه أو لا الظاهر أننا نقبل منه وهكذا لو كان او لو ظهر من, من الانسان علامات النفاق ثم تاب فاننا نقبل منه ولا يحتج الانسان بان النبي صلى الله عليه وسلم الله اطلعه وعلمه احوال المنافقين مع أنه سبحانه وتعالى لم يقبل منهم فهذا فيما يتعلق بباطن أمرهم وهو موكول إلى الله جل وعلا وعلينا معشر المسلمين أن نعامل الناس بما هو الظاهر ليس لنا إلا الظاهر ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني بين أنّ هؤلاء حسابهم على الله وأن علينا أن نعمل بالظاهر ولذلك من بدرت منه بعض المعاصي ثم أظهر التوبة فعلينا أن نقبل منه هذه التوبة ونعصم بتوبته دمه وماله إلا إذا كان حقا وحدا فيجب تنفيذه وان تابه فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما جاءه ماعس ولما جاءته الغامدية وغيرها ممن اعترف بالزنا بعد احصان مجيئهم الى النبي عليه الصلاة والسلام وإقرارهم واعترافهم كان توبة ومع ذلك اقام الحدى ولهذا لما رجمت الغامديه ولعنها بعض المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم نهر ومنع وقال له لقد تاب التوبه لو قسمت على سبعين من اهل المدينه لوسعتهم مما يدل على ان اقامه الحد هو توبه وكفاره ولذلك قوله وحسابهم على الله عز وجل يعني أن من أقام أركان الإسلام فعلينا أن نعامله بموجب ما ظهر منه ولا يعنينا ما يقع منه خفية لأن هذا أمره موكول إلى الله إلا إذا بدا منه ما يخالف ويناقض الشرع فعندئذ نعامله على ذلك قال وأما في الآخرة مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن ياتي ما يبيح دمه وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة وإن كان كاذبا فهو فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ايابهم ثم إنا علينا حسابه هكذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة ليبين أن المسلمين مطالبون بالعمل بالظاهر وأما ما يتعلق ببواطن الأمور فالأمر فيها موكول إلى الله عز وجل قال والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك لأن هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به كما جاء في قوله تعالى إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ثم أخبر عنا مرجع العباد كلهم إليه سبحانه وحسابهم عليه قال وفي مسلم البزار عن عياض الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان وهي كلمة من قالها صادقه أدخله الله بها الجنة لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله على بني آدم ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه يعني لأن الناس يعاملونه بالظاهر ولقي الله غدا فحاسبه على ما أبطن وأسر قال وقد استدل بهذا يعني بهذا الحديث من يرى قبول توبة الزنديق وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور النفاق لأننا إنما من مطالبون بالعمل بالظاهر، وأما العمل بالباطن فأمره موكول لله. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين، ويجريهم على أحكام الإسلام في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا الرأي قال وهذا هو قول الامام الشافعي رحمه الله وهو قول الامام احمد في رواية عنه قال وحكاه الخطابي عن اكثر العلماء والله اعلم لان الحديث نفسه يرشد الى ذلك نعم من ارتد عن دينه يستتاب فان تابوا الا قتلوا نعم اي اي لانه كيف يعرف انه مسلم بقوله بانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اصل لا يسمى مسلم الا اذا نطق بالشهادتين فتسميته مسلم يتضمن النطق بالشهادتين نعم يسأل سائل يقول هل للصلاة قضاء سؤال يعني هذه المسألة هل للصلاة قضاء لا الجواب ان من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها الا ذلك هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام عن الصلاة او من نسي الصلاة ولعل السائل يسأل عن مسألة من ترك الصلاة متعمدا من ترك الصلاة متعمدا ان كان هذا هو يعني مدار السؤال فقد مر بنا الجواب في مرات متعددة ولا بأس باجماله اهل العلم مطبقون والاجماع منعقد من اهل القبلة على من ان على أن من ترك الصلاة انكارا لجح لوجوبها وجحودا لوجوبها فهذا يكفر يخرج عن الملة ويكون كافرا بالاجماع لا نزاع في ذلك لكن اختلفوا في من ترك الصلاة متعمدا تهاونا هو لا ينكر وجوبها ان سألته الصلاة واجبة يقول نعم لكنه لا يصلي كما نراه في كثير من مجتمعاتنا ويبرر عدم الصلاة باسباب واهية فهذا هو الذي اختلف فيه اهل العلم من حيث الحكم هل يكفر او لا فذهب الامام احمد رحمه الله ومعه اهل الحديث واهل الظاهر الى ان من تركها تهاونا متعمدا يكفر ولذلك ولذلك هذا الرجل لا يعد مسلم ولا يعامل معاملة المسلمين ولو مات وهو تارك للصلاة هاجر لها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتوارث لا يجري بينه وبين أقاربه توارث لأنه كافر وإذا استتيب ولم يتوب يقتل ويقتل كافر أما الجمهور الإمام الشافعي والإمام مالك وهكذا الإمام أبو حنيف رحمه الله ذهبوا الى انه ما دام لم يجحد وجوبها لا يخرج عن الملة لكنه مرتكب كبيره يجبر على اداء الصلاة يحبس يعذر، وذهب الامام الامام ابو حنيفة رحمه الله الى انه يحبس الى ان يصلي او يموت وسائر أهل العلم قالوا يحبس ويستتاب فإن تاب خل لي سبيله وإن لم يتوب يمهل ثلاثه أيام فإن لم يصلي وأصر على ترك الصلاة يقتل لكنه يقتل حدا شانه شان من مات أو من ارتكب كبيرا يقتل حدا بمعنى انه اذا قتل القتل يكون له كفاره فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويخشى عليه ولذلك يطلب من يعني ذويه واهله واقربائه ان يكسروا من الدعاء له ويسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة لأنه مات على اسم عظيم وارتكب موبقا أو موبقة من الموبقات وامره موكول أن الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهذه هي أقوال أهل العلمي مجمله في هذه المسألة مسألة من ترك الصلاة ولذلك الإمام أحمد رحمه الله الذي حكم بكفره يقول لو تاب هذا الشخص رجل ترك الصلاة عشر سنين وما صلى ثم بعد ذلك تاب عند الإمام أحمد يقول له وهذا الذي يعني يفتي به كثير من اهل الحديث انه لا يطالب بالقضاء على اعتبار انه كان كافر والكافر لا يطالب بفروع الشريعة لكن ينصحونه بكثرة الاستغفار وبكثرة النوافل فلعل الله سبحانه وتعالى يعفو واما عند الجمهور الذين قالوا بانه لا يخرج عن الملة يطالبونه بالقضاء يلزمونه بالقضاء يقضي بقدر الاستطاعه لان هذه الصلوات التي تركها بقيت دينا في ذمته <تصفيق> ما اسمع. ايه زوجته تطلق عليه يعني يعتبر كافر شانه شأن الكفار إذا كفر إنسان وارتد زوجته تحرم عليه ثم قال رحمه الله الحديث التاسع قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول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 جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث بيان لما يجب على المسلم عمله تجاه احكام الاسلام فان الله سبحانه وتعالى طلب منا ان نتقيه بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم وامرنا باننا نلتزم الاوامر بقدر الاستطاعة اما اذا كانت المسألة من المناهي فيجب علينا ان نجتنب وان نمتنع بالكلية لان الاجتناب والامتناع امر مقدور عليه بخلاف عمل الطاعات وبخلاف اداء الواجبات فان الانسان مهما بذل من الجهد لا يستطيع أن يؤديها كاملة ولذلك قيدت بالاستطاعة لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها لهذا كان مبدأ الاجتهاد وبذل الجهد والطاقة في اعمال الخير منوط بالاستطاع اما مبدأ الترك واجتناب النهي فحيث انه مقدور عليه يتعين على الانسان تركه وفي هذا الحديث يعني من فوائده ترك التمطع الذي يعني ربما دفع البعض الى العمل به لأن في هذا إلحاق المشقة بالنفس والله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا دينه يسرع ولذلك نهى عن التكلف ونهى عن التنطع وبين أن المبتى لا أرضا أطع ولا ظهرا أبقى وإنما علينا أن نسدد وان نقارب وأن نعمل بقدر الجهد والطاقة والله سبحانه وتعالى يقبل من عباده ما قل ما دام أفضل من أن, أن الإنسان ينقطع او يقوم لاداء عمل فينقطع فهذا الحديث يبين منهجا منهج الوسط من المنهج الوسط في التعامل مع اعمال الطاعات وفي التعامل مع المناهي أما ما ينهى الله عنه فيجب الكف عنه دون مراوغة ودون تردد ودون دعوة عدم القدرة لأن الله سبحانه وتعالى إنما نهانا عما نقدر عليه وأما ما يتعلق بالطاعة فقد شرع لنا العمل والمزيد والتنافس لكنه ترك ذلك لاستطاعة العبد فإن الناس قد يتفاوتون في الاستطاعة ولهذا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافس هذا الحديث يقول فيه ابو هريرة رضي الله تعالى عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاشتربوه والذي ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناهي حقيقة هو الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول مبلغ عن الله كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وما أمرتكم به يعني من أمور الطاعات والعبادات فاتوا منه ما استطعتم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وهذا الحديث أيضا فيه يعني التوجيه والإرشاد إلى قاعدة وهي على الإنسان أن يعمل بما كلف به ولا ينبغي له أن يكثر من الأسئلة فربما سال الانسان عن امور حرمت بعد مسألته ولهذا جاء في الاثر ان اعظم الناس جرما من سال عن شيء كان مباحا فحرم بسبب مسألته وهذا الامر ربما يقال انه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه قد يمتد حيث ان من الناس من يكسر من الاسئله والافتراضات حتى انه يخلط على الناس الحق بالباطل وعباداتهم فمثل هذا ربما لبس على اهل العلم وعلى اهل التقوى وعلى اهل الصلاح اعمالهم فقد يتركون امرا مباحا لشبهة يسيرها بكثرة مسألته ولهذا الامر لا يقتصر على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بل يتعداه الى هذه الازمان وقد جاء في الحديث ان الله فرض فرائض إن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أمور فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها هذا الحديث يعلق عليه الإمام بن رجب متعلم يعني متكلما عما يتعلق به من حيث الاسناد يعني من حيث الصناعة الحديثية من حيث سنده ومن حيث متنه ومن أخرجه من أهل العلم فقال هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده يعني هذا اللفظ ليس موجودا في البخاري من رواية الزهري عن سعيد بن المسيد وابي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف وابو سلمة وسعيد بن المسيد من كبار التابعين ومن أبناء الصحابة رضوان الله عليهم ومن علماء التابعين قال وكلاهما وكلا يعني روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وخرجاه يعني البخارية ومسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة فكأن الرواية المتفق عليها هي رواية ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وهذه كان الصحيفة رواها الاعرج عن ابي هريرة وانفرد الامام مسلم برواية طريقين رواية سعيد بن المسيب ورواية ابو سلمة ابن عبد الرحمن وكل من الاعرج وسعيد وابو سلمة يتابع بعضهم بعضا متابعة تامه في رواية هذا الحديث عن ابي هريرة فمسنده ابو هريرة وهو مدار الرواية وهؤلاء التابعين بل كبار التابعين سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعراج يتابع بعضهم بعضا وابو الزناد والامام الزهري ايضا روايتهم او روايتهما فيها متابعة لكنها متابعة قاصرة كما يحدد ذلك علماء المصطلح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا نهيتكم عن شيء فاشتنبوه وَإِذَا أمرتكم بِأَمْرٍ فاتوا منه ما استطعتم قال وهذه الروايه ايضا خرجها مسلم من طريقين اخرين عن ابي هريره بمعناهما مما يدل على ان هذا الخبر مشهور عن ابي هريره رضي الله عنه وان علماء التابعين تناقلوه عن ابي هريرة رضي الله تعالى وهذا الحديث بعض اهل العلم ذكر ان له سبب ورود وسبب الورود يعني ان هناك امر وقع وبناء عليه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وهو ما يسمى بسبب الورود مقابل ما يسمى في نزول الآية بسبب النزول فبالحديث الحديث يقال سبب ورود وفي الآية يقال سبب نزول وقد أني علماء المسلمين بالكتب أو بمسائل أسباب الورود مؤلفوا في ذلك مؤلفات خاصة منها كتاب لابن ابي حمزة اسمه البيان والتعريف في اسباب ورود الحديث الشريف هو الكتاب في ثلاثة مجلدات يقول الامام ابن رجب وفي رواية الله يعني لهذا الحديث ذكر سبب هذا الحديث يعني سبب ورود هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقام رجل أو فقال رجل اكلها من يا رسول الله هكذا جاء هنا ذكر الرجل مبهما وجاء في بعض الروايات انه الاقرع بن حابس رضي الله عنه لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الناس بعد ان انزل الله تعالى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال له يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام الاقرع بن حابس رضي الله عنه وقال يا رسول الله في كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ولم يجبه فكرر السؤال في كل عام ثلاثا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ذروني ما تركتكم عليه فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وكان هذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم والمتمائم في هذا الحديث يدل على جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وعلى مدى شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وأنه صلى الله عليه وسلم ما أجاب الرجل على سؤاله حتى لا يترتب على الإجابة يعني ما يتعلق بالمشقة فلو أن الناس في هذه الأزمان بل في الأزمان كلها كان الحج مفروضا عليهم كل عام لظهر وتأكدت نبوته صلى الله عليه وسلم من انهم لا يستطيعون الناس اليوم مع وفرة الوسائل ووفرة اسباب اداء الحج لا يستطيعون ان يؤدوا الحج في كل عام ولو تخيل الناس اليوم من عدد المسلمين الذين يبلغون نحو الألف مليون هل يمكنهم أن يؤدوا الحج كلهم كل ذلك يكشف لنا الحكمة البليغة التي وجه الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وحقا ما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم يعني لا ماديا ولا معنويا ثم قال دروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه لأن ما ينهى عنه مقدور على تركه هذا سبب ورود هذا الحديث قال وخرجه الدار قطني يعني في سننه من وجه آخر مختصر وقال فيه فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يعني كأنه ربط نزول هذه الآية بهذا الحديث فيكون هذا الحديث له سبب ورود وبسبب وروده نزلت الآية فتكون هذه الآية سبب نزولها هو هذا الحديث قالوا وقد من غير وجه ان هذه الآية نزلت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وقالوا افي كل عام قالوا في الصحيحين عن انسين يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل من ابي؟ فقال فلان فنزلت هذه الآية يعني إن ما نقل وما ذكر في كتاب الدارقطني كأنه مرجوح لأن هذه الآية نزلت في غير بيان أمر الحج ذلك لأن الناس كانوا في أول الأمر يكسرون المسائل ويسالون النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع وعما لم يقع بل بل منهم من كان يلقي بالسؤال دون ان يلقي له بالا فكان بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من ابي ولعل يعني مثل هذا ولد ولم يدرك أباه أو أنه متشكك في أبوة من تبناه لأن التبني كان في أيام الجاهلية كان مشهورا ومعمولا به ولذلك اسأل من أبي؟ بعضهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي في بطن ناقته او شاته وكأن هذه الاسئله فيها نوع من العنت فيها نوع من العنت وفيها نوع